We praise you worthy of Allah الوان ابن عبد فَأْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ فِي لم So find out you mm -hmm. وَإِنْ يَغْلُّكُمْ فَمَنْ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اسمي and um. O que eu faço? in I'm لنتوب لفضيله <تصفيق> <تصفيق> لان فَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ من قَبْلِكُمْ What? Wow. you